إن نقول إلا عتناك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بني اشتركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون انا وقالت على الله ربي وربكم ما من ذابة لله وآخذ بناصيتها على صراط مستقيم فإن تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به إليكم ويسرع تَخْلِفُوا رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمْ معه برحمة منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات رب وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم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 بُدَى مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من رب ربنا تسامحني انصرني من الله ان عصيت